Бок 2 дев'яносто чотири Сполучники один: Горуфулатов, Вахід. Горуфулатов, Вахід. Зачекай, доки перестане йти дощ. انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر زاتشيكاي دوكي يا بودو غوتوفي انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي زاتشيكاي دوكي فين باورنيتسا انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود я чекаю, доки моє волосся висохне. Інтавер хата й усмихашаріфан. Антовер Я чекаю до кінця фільму. Інтов, таєнтахи альфим. Я чекаю на зелене світло. انتظер, حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء متى ستسافر للاجازه متى ستسافر للاجازه حتى من قبل الاجازه الصيفيه حتى من قبل الاجازه الصيفيه تاك شده دو توغ як почнуت سيتني كانيكولي نعم حتى من قبل ان تبدا الاجازه الصيفيه نعم حتى من قبل ان تبدا الاجازه الصيفيه ولاهوداخ قبل ما الشتاء يبدا اصلح السقفه قبل ان يبدا الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. پوميروكي، پيرشنيشتي سيداتيمش زاستيل. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. زكري فيكنو پيرشنيش پيديش هيت. اغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل ان تخرج. коли تي прийдеш до дому؟ متى ستاتي الى البيت؟ متى ستاتي الى البيت؟ بعد الزيانه؟ هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ تاك، بعد الزيانه. نعم، بعد ان يكون الدرس قد انتهى. نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى. після аварії він не міг більше працювати. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. після того як він втратив роботу він поїхав до Америки. من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا. بعد ما انتقل الى امريكا صار غني. من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا. من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثربا.